لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور لا إله إلا الله عدد الأيام والشهور لا إله إلا الله عدد أنواع البحور لا إله إلا الله عدد أضعاف الأجور لا إله إلا الله عدد القطر والمطر لا إله إلا الله عدد أوراق الشجر لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاب ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وشماتة اللهم احفظ علينا عقلنا وديننا وثبت يقيننا وارزقنا حلالا يكفينا وبعد أنه شر ما يؤلمنا ويؤذينا ولا تحرجنا لطبيبي داوينا اللهم حرصنا بعينك التي لا تنام واحفظنا بعزك الذي لا يضام واكلأنا بالليل والنهار وارحمنا بقدرتك علينا كَانَ ثقتنا ورجاؤنا الْحَكِيمُ أَنْتَ الْحَكِيمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ اللَّهُ لم الْحَكِيمُ أَنْتَ قل لك بها شكونا وكم من بنيتي ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا وكم من خطيئه ارتكبناها فلم تفضحنا يا من, يا من قل عند نعمته شكونا فلم يحرمنا يا من قل عند جبله صبرنا فلم يخذلنا يا من يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا نسألك يا كريم نسألك يا رحيم نسألك يا الله يا عالم السر والنجوى ويا كاشف الدر والبلوان إن في قلوبنا حاجات كثيرا لا نستطيع البوح بها لأحد سواك لا نستطيع البوح بها لأحد سواك أنت تعلم سرنا وما تضمره قلوبنا إلهنا بيدك سعادتنا وشقاونا فأسعد قلوبنا فأسعد قلوبنا اللهم بكلمتكم تسعد حياتنا تسعد حياتنا إلهنا قل لأمياتنا لا كوني قل لأمياتنا لا كوني إلهنا نثق أن مستقبلنا لا يملك أمره سواك فاكتب لنا السعادة فيه إلهنا تجعل لنا في الأرض حاجة عند أحد من خلقك واجعل حوائجنا عندك يا كريم إلهنا رزقنا نعمة يعجز عنها شكرنا ولا تبتلينا فلا أن يعجز عنه صبرنا إلهنا قلت وقولك الحق الكريم المبين ادعوني أستجب لكم ها نحن دعوناك ها نحن سالناك ها نحن رجوناك ومرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة اللهم ارزقنا ما نريد وارزق قلوبنا ما تريد واجعلنا لك كما تريد وانحقق لنا فوق ما نريد وحقق لنا فوق ما نريد ما فعال لما نريد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم وبارك للنبي الأمين